بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَٱلزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَٱلسَّالِيَٰتِ ذِكْرًا ان لا اله الا هو واحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق ان زينا السماء الدنيا بزينه للكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يَسْمَعُونَ إِلَى الْمَلَأِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطَفَ الْخَطْفَةَ فَأَسْبَعَهُ شِهَابٌ ثاقِبٌ فَسَتَفْتُهُمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَّازِبٍ بَلَعَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ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 وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ هذا هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ أَحْشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ من فَهْدُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنصُرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَ لَنَا عَنِ الْيَمِينِ قَالُوا بَل لَّمْ تَكُونُوا وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَوْيْنَاكُمْ إن كُنَّا غَاوِينَ فَإِنَّهُمْ في فِي الْعَذَابِ مُشْفِرُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ هُمْ كَانُوا إِذَا أُتِيَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ إِنَّ لَنَا تَارِقُ آلِهَتِنَا لشاعر مجنون بَل جَاءَ بِالْحَقِّ وَقَدْ ظَلَمَ الْمُرْسَلِينَ إِنَّكُمْ لَذَائِقُ الْعَذَابِ الْأَلِيمِ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ المخلصين أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ فَوَاكِهَةٌ وَهُمْ مُّكْرَمُونَ فِي جَنَّاتٍ نَّعِيمٍ عَلَى سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضًا عَلَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ع كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مكنون فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كُنْتُ لَقَرِينًا يَقُولُ أَأَنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَٱطَّلَعَ فَرَآهُ فِى سَوَاءِ ٱلْجَحِيمِ قَالَ تَٱللَّهِ إِنِّى كَيْفَ لَا تُرْدِين وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُم مِنَ الْمُحْضَرِينَ أَفَمَا نَحْنُ بِمَيْتِينَ إِذَا مَوْتَثْنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَالْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ أَذَالِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ انها شجره تخرج في اصل الجحيم قلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيم ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ إِلَى الْجَحِيم إِنَّهُمْ أَلْفَو آبَاءَهُمْ ضَالِّينَ فَهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ يَهْرَعُونَ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 وَإِلٰو قَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنَعْمَلَ مُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكََرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هم الْبَاقِينَ وَفَرَضْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على نوح في العالمين انك ذلك نذل المحسنين انه من عبادنا المؤمنين ثم اغرقنا الاخرين وان من شيعه لابراهيم إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ۖ أَا تَحْسُدُونَ مَا يَتَّقِي الْمُؤْمِنُونَ ۖ فَمَا ظَنُّكُمْ برب فَنَظَرَا نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَا إِنِّي لَسَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ فَرَاحُوا إِلَى آلِهَتِهِمْ فَقَالَا أَلَا تَأْكُلُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ بَرْزَخًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَذْفُون قَالَ أَفَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين رب هب من الصالحين فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلامٍ حَنِيٍّ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ستجدني ان شاء الله من الصابرين فلما اسلم وسلمه للجبين ونادينا فَجَزَ الْقَدْقَةَ الرَّئِيَا إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُذِينُ وَفَتَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَسَلامٌ عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ سلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَٰلِكَ نَجЗИ الْmuحْسِنِينَ إِنَّهُ ابن شرناه بإسحاق نبيًا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريةه ما محسن وظالم لنفسه مبين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 وَسَلامٌ عَلَيْهِما فِي الآخِرِينَ سلامٌ عَلَى مُوسى وَهَارُونَ إِنَّ كَذَالِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَإِنَّ إِلْيَاسَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَقَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا فَاسْتَقِيمُوا أَسَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَدْرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوا فَإِنَّهُمْ لَمُخْبَرُونَ إلا عباد الله المفلحين وتركنا عليه في الآخرين سلام على ياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطًا من المرسلين إِذْن جِئْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَثَمُرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 لا لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَّا يَوْمَ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمَ وَأَمْبَثْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينٍ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَا اسْتَعْنَاهُمْ إِلَّا حِينًا فَاسْتَسْقِيهِمْ أَلَ رَبُّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ أَمْ قَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ فَإِنَّا فَأُنْذِرُهُمْ شَاهِدُونَ أَلَ فَهُمْ لَا يَقُولُونَ وَلَدَ اللَّهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمْ لَكُمْ سلطان مبين فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَاجْعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسْبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فانكم وما تعبدون ما انتم عليه بفاسقين الا من وصى للجحيم وما منا الا له مقام معلوم واننا لنحن الصافون وَإِنَّا لَنَحْنُ مُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَدَكُنَّ عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَتَكَفَّرُوهُ فَسَعْفَيَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَالتَّاحِينَ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابٍ لَّا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ